صوت العرب من القاهرة يقدم فارس الخندق فارس الخندق تمثيلية في صهرة كتبها للاذاعه دكتور جلال البحتيتي الاخراج كمال سرحان عية حياة تلك التي نعيشها ايها الرجال وقد اقفرت من حولنا السبل والتي لك ان اللعنة قد حلت على عصابتنا منذ أن وليها قتامة بن ثعلبة خلفا لابيه حتى صارت حياتنا يبابا وماذا سيفعل قتامة يا رجل ها؟ بل ماذا كان يتعين على أبيه أن يفعل ان بقي حيا المسألة على ما ترى قد خرجت من يدي هبول نفسه منذ أن انتقل محمد واتباعه إلى المدينة اسمع يا مرادي اعلم انك لا تجرؤ على رفع صوتك في وجه قطامه رئيسنا رئيسنا يا ابن وأرزاقنا وارزاقنا معلقه عليه اليس كذلك بل وارواحنا مرهونه برضائه عنه ها ماذا سيفعل الرجل وهو على ما هو عليه من قوه وفروسيه يشهد بها القاصي والداني والحال كما ترى كنا من قبل نسطو على القوافل الخارجة من مكة والعائدة إليها بالتجارة فنغتصب منها ما نقدر عليه حتى بلغ الثراء ببعضنا ما بلغ هو الآن وبعد أن أصبحت القوافل تمر محروسة بمئات من فرسان قريش الأشداء منذ حدث لهم ما حدث ببدر على أيدي المسلمين ماذا عسانا أن نفعل؟ وكيف يتسنى لقتامة ورجاله أن يفعلوا نعم جفت حلوقنا نعم جفت حلوقنا ونضب معيننا فلم نعد نجد لأولادنا قوت يوم واحد حتى غفار حتى غفار لم تعد لنا بعد ان كانت موئل عزنا وزهونا اصبحت جميعها ترفيضنا بعد ان علا فيها صوت ابي ذر الغفاري يدعو الناس الى دين الاسلام ويحثهم على نبذ المعاصي المعاصي اتسمعون عملنا قد أصبح من المعاصي يا رجال <تصفيق> والراي يا مرادي ليس المسؤول باحسن حال من السائل بل اني لأسوأ حالا منكم جميعا فلدي من الابناء تسعه لا أجد ولاتي ما يكفيهم غائله الجوع فخمس اناث واربعه ذكور نعم والذكور لا زالوا لم يبلغوا الحلم وقد كاهلي عن كفايتي، ومن سمع فلدي سبع بنات وددت لو وقتهن لنبع بنتا من بناتنا إلى أن تنفرج الغمة <تصفيق> والتي لقد وددت لو بعتهن جميعا وأمهن قبلهن يا سلمى من القادم انه قتامه يا ابت ق <كتامة> ماذا اراد الساعه اه يا مرحباً يا مرحبا بالفارس الاغر مرحبا بك يا مرادي اعقل جوادي ووافني ايها الخبيث فلي معك حديث اسمع الطاعه لسيدي ادخل ادخل يا سيدي وعملت تبكي ايدي اضمع كنف الطائق باياي تماما انا لنا امر لزا احفت وحدي غني حوات امي, أمي. <تصفيق> <تصفيق> برجة... فليتبعني لقد ضيق هذا الدين الخناق علينا وعلى امثالنا بما استحدثه في حياتنا من امور العرب يتطلع الى قريش الا ما نعنيه جده نحن معك لقد اعدت قريش عدتها لملاقاه المسلمين في حماس لا يشوبه تهيب سيخرجون اليهم عن بكرة أبيهم رجالا وشيوخا ونساء وأطفالا وهانذا قد ضربت موعدا لخالد بن الوليد لاكون انا ورجالي من عصابته فماذا قلتم؟ نحن معا نحن هيا بنا هند أقبلي إنني والله في انتظارك ماذا؟ قد سمعت أبي وقطامه يتحدثان عن قرب معركة بين المشركين في قريش والمسلمين في يثرب. علمت بذلك والمسلمون يتهيئون لها هل رأيت ابا ذر؟ أجل وسألته فيما أردت هل هذا ما انتظرتني من أجله؟ حجلي حجلي يا هند ماذا قال لك؟ لا يجوز لمؤمنة أن تتزوج مشركا <تصفيق> إذن إذن لن يكون قتامة زوجي ويلي ويلي سلمى الله الله في نفسك يا سلمى احبه يا هند احبه احبه حبا يملك علي نفسي وفؤادي وحواسي لقد عميت عيناي عن رؤيه الجمال في الرجال جميعا فلم أرى الا في وجه قتامة بزمرته. أبروز ملامحه وقوة عيني وصمت أذناي فلم أعد أسمع من أصوات الرجال غير صوته الذي يهدر مثلما يتردد الهدير في بئر فارغ فيسكت كل صوت في نفسي حتى أنفاسي إنني اعشقه يا هند أعشقه حوني عليك يا سلمة فوالله لو اجتمع حب الدنيا في كفة ميزان لا رجح حب الله لقد خلقنا من طين ونفخ فينا من روحه فإن غلبت علينا طينيتنا فعشقنا الطين فهو زائل وإن غلبت فينا روحانيتنا فعشقنا الله فهو خالد لا يفنى بفنائنا لكنه يبقى إلى الأبد سر وجودنا وكينونتنا أعلم يا حد أعلم إن حبي لقتامة حب وقتي يزول بزوال أجسادنا لكن كياني يتلظى شوقا إليه إنه الشيطان يا سلمى كوني عبدة مؤمنة بربك وجهي حبك لمسلم مثلك تحبينه على شريعة الله. ليبقى حبكما خالدا خلود الروح فينا فأين مصير الحب بعد زوال المحبين؟ في جنة الخلد يا سلمة أحقا ما تقولين؟ أجل يا سلمة إذن لو أسلم قتامة فلن يموت الحب بموت أحدنا أو كلينا آه يا هند آه اللهم بعث من نورك قبسا يبدد ظلمة نفسه يا سلمة لا تتعلقي بخيوط وهي فإن نفس قتامة لا تعرف الخير ولا الحب ولا السلام كالبذره الفاسدة لا تثمر إلا ثمرا فاسدا لكني أحبه يا هند أحبه شحما ولحما حب جسدي أعلم أعلم يا هند أعلم اللهم قوني على شيطان نفسي اللهم إني أحبك الحب كله ولا أرى في الوجود إلا ما كان من صنيعك حسبي أن أنظر إلى وجه السماء الفسيح وإلى نجومه تتلألأ وتخبو كأنما تهمس همسا خفيا بسم الله تسبح بقدرته وجميل صنعه حسبي أن انطق اسم الله فأجده مشتملا على كل نفس لأنه الحب الذي يتلاشى حياله كل حب جسدي زائل هل أسمعك من التنزيل الحكيم آخر ما سمعته من أبي ذر اسمعيني بربك اسمعيني يا هند فإني والله متعطشة إلي بسم الله الرحمن الرحيم والعصر والعصر إن الإنسان لفي خسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا صالحا إلا الذين آمنوا وعملوا صالحا وتواسوا بالحق وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر وتواسوا بالصبر صدق الله العظيم صدق الله العظيم فيما تفكر يا خالد لست أفكر يا قتامة وإنما أرى بعيني خيالي كيف ستكون الغالبة لنا حين ننقض على المسلمين من خلفهم فنوردهم حتوفهم خطة ناجحة لكن ما يشغلني هو شيء آخر ما هو يا قتامة حمزة بن عبد المطلب فارس العرب يا خالد انني ولاتي لا أتوجس منه لا لا عليك فلقد اعددت له خطة لن يجد منها مفر أيها الرماه أيها الرماة، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكم لا تبرحوا مواقعكم خلف الجبل حتى يأمركم بذلك والله هنا لهم الغنائم تلك أول خطة انظر رمات المسلمين يتركون مواقعهم مهرولين صوب الغنائم وتلك هي الثانية ها هم يتكأتون حول الغنائم هيا هيا هيا تلك هي الثالثة انطلقوا. يا لقد وجدت حمزه مجندلا يتمدد طويلا كالعملاق بينما ارتفعت حربة وحشي كانها نبت من ظهره <تصفيق> قل يا قتام ما الذي جعلك تبحث عن جثته بين آلاف الجثث؟ أردت أن أراه هكذا لكم تمنيت أن أرى هذا المشهد الجليل فارس العرب يسقط قتيلا في ساحة معركة من كان يصدق؟ لهذه الدرجة تنقم عليه يا رجل؟ انقم عليه قوته وفروسيته وحماسه في الذود عن محمد ودين محمد لا أنسى يوم أن طاردني وقد شهر سيفه حتى خرجت من تخوم مكة <تصفيق> هذا هو سيفه الذي أرهبني <تصفيق> أخذته وهو راقد؟ أجل أما كان أجدر بفارس مثلك أن يأخذه منه وهو واقف على قدميه أو فوق صخرة شوادى. المهم أنني أخذته، أخذت سيف حمزة، أخذت سيف حمزة. هيا، هيا نعود إلى ديارنا ظافرين يقاتل في صف المشركين ويقاتل من رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الرحمه والهدى ويلي يا لعذابي بشقائك يا قتام ويا لها في عليك ترى النور فتئا عن وترى الظلمه فتلج فيها إلى متى صدورك عن الحق وأنت تراه وكيف التوبة كيف النجاة وأنت تتأبط الباطل فيبطل عزيمتك يا رب إن كان للشيطان قدرة علينا فأنت رب القدرة وإن كانت عزائمنا قد أصابها الخوار فلفت في حبائله فانما نشكو اليك وحننا وان كنا قد غلبنا على اثامنا فانت الغفور الرحيم اللهم قد بلغت ذنوبنا عنا السماء لكن رحمتك وسعت كل شيء فاغفر له فانك ان غفرت له فقد رضيت عنه وإن رضيت عنه هديته فاهديه يا رب العالمين أبي لا شيء يا سلمى هو جرح بسيط يمكنك تطبيبه استرح استرح يا ابتاه نم نم هنا ايها الخبيث استرح هكذا فلقد كان لك اليوم شاؤوا كيف كاد أن يقتل محمدا لولا أن بغته سعد بن أبي وقاص بضربة سيف قطعت أصابعه فانفلت السيف من يد أبيك وولى أبوك هاربا وهذا الجرح الذي في ساقه كان موجها إلى أحشائه لولا أن قفز قفزة هائلة فوقعت الضربة على ساقه أوقد النار وهيا نطببها هيا سلمى ان حبي لك يجعلني لا اجد لنفسي فكاكا منك ولم الفكاك يا سلمى وقد تعطشت اليك قلبا وجسدا أتجد يا قتاما صدقيني يا سلمى فحين ارنو الى عينيك اراهما ليلا تسكن اليه نفسي وحين يطالعني امتشاق جسدك أحس كأنه زادي وغذائي فولاتك أنني جوعان جوعان جوعان قتامة. إلى متى يحف كل منا إلى الآخر لن يطول فراقنا يا سلمة فعن قريب سوف أطلبك للزواج الزواج أجل لنفرغ ولا من محمد ودينه لتعود حياتنا إلى ما كانت عليه حينئذ لن تكتمل حياتي إلا معك ولن أبلغ متعتي إلا بك لكنني لكنني لكنك ماذا يا سامة؟ لا أدري تمنيت لو تركت المشركين وشأنهم يا قتام المشركين؟ أي كلمة هذه؟ اتنطقين بما... بما ينطق به محمد؟ إنه لا ينطق عن الهوى إنما قوله الحق يا قتامة تؤمنين به يا سلمة؟ ويلك ويلك يا سلمة ويلك ايتها الحمقاء قتامة قتامة قتامة ماذا دهاك يا فتاة أما تعلمين من يكون قتامة أما تعلمين أن حياتنا جميعا مرهولة برضائه عنا؟ تخشى قتامة ولا تخشى الله يا أبت أي حديث تتحدثين به وأي إله ينقذنا من بطشه إنه الله رب العالمين رب القدرة ورب الحق المبين أسلقي خسئتي يا صابئه والله لنتبيت الليلة بيننا تقتلني يا أبتا تقتلني وانا التي ابتهلت إلى الله في صلواتي أن يشملك برحمته ويجعل من نوره قبسا يتخلل جنبات نفسك ليخرجك من الظلمات إلى النور وليضرأ عنك عذاب نار سعير تحترق فيها الأبدان وتتبدل الجلود بجلود وليجعلك من اهل جنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين اصمتي اصمتي قلت لك اقلئي عن هذا الحديث الان فلئن قتلتك خير من ان يقتلنا قتامه جميعا لا يا ابت اخاف عليك هذا الذنب العظيم اذهبي عني اذهبي فان كان دين محمد اعز لديك من ابيك واهلك فاذهبي اليه و... ولا سوف أخبر قتامة أني قتلتك ودفنتك بيدين تدعوني أذهب إلى يثرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا كلا بل أبيعك لصاحب حانة أبي. يهودي على مشارف يثرب كي يقتلع من نفسك ما وضعه فيها هذا ال... أبي. هذا, ال... أبي. هذا. النبي كما تدعين وانت يا هند ماذا ستفعلين؟ لست ادري يا سلمة لقد قتل أخي بأيدي المسلمين فازداد أبي كرحا للإسلام وللمسلمين والله لو عرف خبرا عن إسلامي ما اكتفى بقتلي ولا حرقي أخروبي أخروبي يا هند إلى أين؟ إلى يثرب مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهناك ستأمنين على حياتك وتمتئين روحك بالقرب من النبي وكيف؟ كيف الهرب يا سلمى اتبعي أثري، فلقد أزمع أبي على بيعي لصاحب حانة قرب يثرب، ولسوف نرحل فجر الغرب وقتامة يا سلمى أحس بحبه يخبو، كما يخبو نور المصباح، وقد نضب زيته لكني أحس شيئا آخر يتوهج في نفسي بالأمل، كلما أحسست أني سأكون على مقربة من مدينة النور، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم سادبر أمر يا سلم ولسوف أكون في ركابك حتى لو كلفني ذلك حياتي اين جواريك الحسان اما من جاريه هيفاء حتى <صفيق> <تصفيق> شوطاء لا لن اغني لن ارقص كاي. اقتلني ان أردت <تصفيق> اقتلك ومالي ومالي الذي دفعته لابيك ثمناً لك لقد خلقنا الله احرارا لا نباع ولا نشترى الله انت مسلمه <تصفيق> لم تدهش لكلمة الله ايها المنافق ولست من أهل الكتاب وهل يمنع كوني من أهل الكتاب ان أشرب وأغني وارقص ديننا يمنع ذلك ديننا هو دين العفة والطهر والعفاف ومالي مالي الذي دفعته سيدي سيدي سيدي دعها لعمل آخر فلديك ممن يجدن الغناء والرقص ثلاث فتيات وماذا ستفعل الفتاة؟ تقوم على أعمال النظافة والطهي وخلافه الطهي؟ أجل أحتاج إلى طاهية أمينة ولن أجد الأمانة في غيرها ولما ايها اليهودي لأنك تعرف أبي؟ كلا بل لأنك مسلمة ولأن الأمانة من دعائم دينكم تعلمون أن ديننا الحق وتكابرون يا لعنتكم اين سلمى تكلم تكلم أيها الخبيث قلت لك قتلتها ودفنتها بيدي هاتين اذهب إلى بطن الجبل حيث ندفن موتانا ولسوف سوف تجدها لا بل أصدقك لكني لن أغفر لك إن اكتشفت أنك خدعتني ولما أخدعك يا قتامة أليست ابنتي وأنا صاحب الحق في أمرها أجل، لكنها كانت ذات يوم حبيبتي حبيبتك؟ أكنت تحبها يا كتامة؟ بل كنت أعشقها كما لم يعشق قلبي قبلها ويلي، ويلي، ولم لم تفصح يا رجل؟ لما قد سبق السيف العذل، ففي الوقت الذي أزمعت الزواج بها عرفت أنها, أنها أسلمت، وتبعت محمده كاد أصدق اني أراك أتبقين في تلك الحانة يا سلمى وماذا عساي أن أفعل وقد باعني أبي أصبحت من ممتلكات هذا اليهودي العجوز اهربي إلى جوار رسول الله فوالله إنها المتعة الحق يا سلمى ليتني أقدر يهم ستقدرين يا سلم ستقدرين فاليهود الآن في موقف لا يحسدون عليه عيون المسلمين ترقبهم ترصد تحركاتهم بعد أن أخذوا عليهم العهود والمواثيق ألا ينضموا إلى المشركين لا أفهم يا هند إن كان من جديد فأخبريني به ما إن عرف عرب الجزيرة بنبأ هزيمة المسلمين في أحد حتى هبوا جميعا يصفرون عما يضمرون لنا من حمق وبغضاء فماذا أزمع علي؟ ستتجمع جيوش الأحزاب تحت راية واحدة هي راية الشرك والضلالة وتحت هدف واحد هو القضاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعه وستكون المعركة الفاصلة هنا في يثرب وماذا يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنه يبدو رابط الجيش يحث المسلمين على الجهاد ونبذ خلافاتهم وجراحهم مؤكدا أن الغلبة بإذن الله لنا ولقد أشار عليه سلمان الفارسي بحفر خندق عميق حول المدينة لكي لا تتمكن جيوش الكفار من اقتحامه اللهم انصر من يلوذ برايتك اللهم اجعل رايه الحق هي العليا ورايه الباطل هي السفل. اللهم واجعل احزانهم صواعق تنقض على عدوك فلا تبقي منهم ولا تضر اه يا هند ايه احزان تعيشها مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت المعركه قاسيه يا سلمى وكانت الهزيمة اقصى لقد خلفت في كل بيت شهيدا حتى صارت جل نساء المدينة ثكالة يولولن على موتاه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمر عليهم في الغدات والعشي يبث فيهم القوة بالصبر والإيمان بما تنزل عليه من آي الذكر الحكيم لكم طاقت نفسي إلى ما تيسر من هند اقرئني ما يتلوه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المقام بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون بل احياء عند ربهم يرزقون صدق الله العظيم صدق الله العظيم هل فشلت كل المفاوضات مع يهود أثرب؟ اتفقوا مع المسلمين علينا لنظل هكذا كذا لا حيلة لنا في اختراق هذا الخندق فيما تفكر اذا بل قل لي أنت اولا فيما تفكر لا قل أنت لأرى هل يفكر قتامة فيما يفكر فيه خالد أرى ان تتقدم مجموعة راجلة منا باقتحام الخندق تحت ستار من النبال فإذا ما نجحت وأصبحت في الجهة الأخرى من الخندق <تصفيق> مهلاً مهلاً أي ستار من النبال تعني؟ أعني أن يصنع روماتنا مظلة من النبال أثناء عبورهم وهنا سيقف الرمات أيها الابله ونحن كما ترى في مكان مكشوف لا تلال فيه ولا جبال يختبئون وراءه <تصفيق> قد نسيت ولاتي. ليس كل فارس محاربا يا قتامة المحارب الفارس هو الذي يعرف من أين يأتي عدوه اصبت يا خالد انظر يا قتامة هل ترى هذا التل المرتفع من رمال الحفر خلف هذا الخندق؟ إنه ساتر مكين لرماتهم يستطيعون من ورائه استياطنا واحدا واحدا حتى ونحن منبطحون أجل أجل صدقت حتى ونحن منبطحون فما الحل إذن؟ لا حل غير التفاوض مع يهود يثرب لفتح ثغرة لنا ننفذ منها إلى وراء الخندق وحينئذ قل على محمد ودين محمد السلام أوام النبيذ ولا أبالي لا أبلك سأقول ما قالهم رؤى القيس اليوم خم. وغذا الهمبر امر لقد مننت ايها المنحوس اي شيء يا ابن زعاف يا ابن, يا ابن ذات القوام الهفاه <تصفيق> يا من تهي الى يمرق بعد ما قولتي هذه لقد قلت اذن اقول ما قاله وجع الذغبي خلي اللعن اما من اغنيه يطرب لها الثماله هي اسمع اسمع هيا نغني ما قاله صاحبك الانجو هيا العمر فات فالخمر هات اشرب وغني فكل مات تظلمون على ديننا ان اراد لكم النجاه مما انتم فيه ان حرم عليكم الخمر وفيها هلاك لكم تذهب بعقولكم وأحلامكم وتفتت فيكم اكبادكم تنقمون عليه أن أراد لكم الطهر ليجعل منكم خير أمة اخرجت للناس اللهم انصر محمدا ودين محمد اللهم انصر حملة لوائك واوقع الرعب والهلاك في صفوف أعدائك ما هذه العواصف الهوجاء أي ريح عاتية تلك والتي انها لا تقتلع الرجل من اقتلاعا الخيام تتطاير كانما اصابها مس من الجن اسلعوا يا قوم يا قوم اسمعوا ماذا ما لقد ضاعت الفيول كيف نلحق بها في هذه الظلمه الحالكه لم ارى في حياتي ظلمه احلك من تلك نني نني لا اتبين كف يدي لا اتبين شيئا الغوز الغاوس المسلمون يهاجموننا المسلمون يهاجموننا النجاة النجاة النجاة <تصفيق> النجاة يا رجل هذا فارس وجدته مجندلا إلى جوار فرسه في حفره الخندق ولما جئتني به كنت اعلم انك تريد شراء عبد لخدمتك اردت رجلا يزرع بستاني لا فارسا اقيم به المعارك هلا <تصفيق> عليك هو خير من يزرع بستانك إنه <تصفيق> انه معتون لا يعرف حتى اسمه كيف حين عثرت عليه صبيحة أمس كما أخبرتك أدركت أنه كان ضمن الأحزاب الذين أتوا للقضاء على المسلمين فحملته إلى داري وضمت له جرحا غائرا في رأسه حتى أفاق فحين سألته عن اسمه بدا وكأنه لا يذكر شيئا على الإطلاق <تصفيق> ظل يقول اسمي أنا اسمي أنا من من أنا من أنا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> قلت له تسألني عن اسمك يا رجل. <تصفيق> لقد ذهب عقله. إذن كانت الضربة قاسية. أفقدتهم صوابه. <تصفيق> <تصفيق> هل تدري ماذا يقول المسلمون؟ <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يقولون إن الله قد ارسل عليهم ريحا صرصرا مثلما ارسل على جيش ابرهه الطير الابابيل ترميهم بحجارة من سجين دعه ها هنا وخذ هذه الصرة ابيعك رجلا بصرة واحده بل بعتني معتوها يا صاح صفقه خاسره لي احمله احمله معي آه. إلى أين؟ إلى نسوة الحان يطببنا ويعجلنا بشفائه أي نسيم عطر زفك إلي، وأي تريح نهائية أنا خدك لي. من أنا؟ من أنت؟ أنا. تسألني من أنا؟ أنا هو أنت حيث تكون. أما تعرف نفسك؟ أنا لا لست أدري من أنا. كيف؟ هل ذهب عقلك يا قتامة؟ تكلم تكلم ويلي. أردتك جسدا فأتيتني جسدا بلا عقل أنا لا لست أدري كيف ولماذا وأين كنت مع المشركين ليلة الأحزاب فأنزل الله بكم العذاب انا من أنا؟ لا لا أجل قد عرفت ذلك يا قتام هل تقف ضد مالك هذا الكون وخالقي؟ هل تسول لك نفسك الضعيفة ان تجابها من له القوه وحده كيف كيف يا قتام؟ انا, أنا لا،, لا لا لا لم افعل نعم نعم قل لا قل انك لم تفعل ليتك كنت لا تذكر ليت عقلك قد ذهب بكفرك وجموحك فاصبحت كطفل قد ولد لتوه ليت الله قد اعادك لي جسدا بالعقل كي أراك نقيا كاللبن الحليب انظر انظر يا قتامة ألا ترى ماذا ماذا انظر انظر إلى السماء كيف رفعت انظر إلى النجوم قد جعلها الله قناديل معلقة لنا انظر ماذا حدث هنا حجب الله عنكم نورها وأرسل عليكم ريحا صرصرا أما كنتم تتخبطون كمن انطفات فيه وقتة البصر والبصيرة قدامة أما ترى آية الله في خلقه أما ترى الله في نعمائه إذ منحنا البصر والسمع والأفئدة هل كان بوسعنا أن نعيش بدونها لا لا إنه الله خالقنا وخالق كل شيء يا قدامة اما زلت تكرهه انا لا لست اكرهه لما اكرهه اذا فلقد استجاب الله لدعوتي أي دعوه يا انا انا سلمى حبيبه قلبك ومعشوقتك سلمى أي دعوه تعنين ردتها في كل صلواتي ان يجعل الله من نوره قبسا يبدد ظلمه نفسك أي ظلمة إنني... انني أكره الظلمه أكره القتامه حقا اذا فليكن اسمك نورا اجل نور جديد يشع من نفسك ومن عينيك انت نور يا نور أنا انا نور حقا حقا أنا نور احسه بداخلي ومن حولي انظري انظري لي مليا يا سلمى انظري لي فحين تتوسد عيناي عينيك لا أرى حولي غير النور النور حبيبي قد عدت لي كما تمنيتك لتكون نور الجيل ولتشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله يقبل الله توبتك ويغفر لك ما تقدم من ذنبك أشهد ان لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله هل أسمع كما تنزل من الله على نبيه محمد؟ من التنزيل الحكيم. نعم أسمعيني يا سلمة أسمعيني. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين اسرفوا على أنفسهم. قل يا عبادي الذين على أنفسهم. لا تقنطوا من رحمة الله. لا تقنطوا من رحمة الله. إن الله يغفر الذنوب جميعا. إن الله يغفر الذنوب جميعا. صدق الله العظيم. رسول الله بالباب خالد بن الوليد قد جاء يشهر إسلامه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا بك يا ابن الوليد اللهم اجعله سيفا مسلولا على أعدائك رأيتك صبيحة اليوم تصلي الفجر فوددت لو حدثتك ولما لم تفعلي؟ لا أدري خشيت أن أفسد ما هو علوي بما هو سفلي لا يا سلمى الحب في قلوبنا لن يكون سفليا فكل إناء ينضح بما فيه كيف؟ كيف يا نور الدين؟ حين يحب المؤمن مؤمنة لا ينال حبهما الدنس من قريب أو بعيد أصبحت مؤمنا حق الايمان يا نور الدين يا لسعادتي ويا لزهوي سلمى نور الدين أما آن لنا أن نتزوج <تصفيق> لكم ترقبت هذا اليوم مثلما يترقب النبت الرواء. واحتويتك بين جوانحي مثلما يحتوي الزرع قطرات الندى فما يمنعنا يا سلمى نسيت أننا نعامل معاملة العبيد فكلانا مباع ومدفوع ثمن وما السبيل إلى الخلاص إذن؟ أخرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكن من رجالي وأتباعي وابتني لنا بيتا نعيش فيه وعمل نقتات من، ثم تعال لتصحبني معك خير المشورة مشورتك يا سلمة فلكم أتوق إلى رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولكم اهفو إلى صحبته ولكن كيف كيف الوصول إليه وأنا وأنا لا أعرف شيئا على الاطلاق إذن انتظر حتى تأتي صديقتي هند لسيارتي فتصحبك ليكون معك من يطمئنني علي <تصفيق> اين ذهب الرجل نور الدين من هل قال لك ان اسمه نور الدين نعم ذلك هو اسمه الجديد وهل كان له اسم قديم نعم حين كان اعمى لا يبصر واصم لا يسمع وابكم لا يقوى على نطق اسم الله انه قتامه بن ثعلبه من قتامه بن ثعلبه قاطع الطريق نعم لكن الله قد اراد له الرشد والهدايه فأنساه اسمه وأراد أن يكون نور الدين صفقة خسرة أخرى قد خسرت مرتين مرة حين اشتريتك ومرة حين اشتريته وأين ذهب؟ وأين ذهب نور الدين هذا؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهر إسلام يا لسوء طالعي قد خسرت مرتين يا لسوء طالعي <تصفيق> شاب اسمه نور الدين نور الدين ممن الرجل؟ سألته فلم يجب كل ما قاله إنه أراد مقابلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهر إسلامه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يا خالد بن الوليد أخرج إليه وعرف ماذا أراد سمعا وطاعة يا رسول الله أنت قتامة؟ أنا من أنت؟ فلا تعرفني يا قتامة. لست قتامة بل نور الدين. كنت قد جننت أيها الخبيث. فلازلت أنا أملك عقلي. ماذا تريد من رسول الله يعاق؟ هذا تريد دعني أه دعني أه جئت تقتله. ليس كذلك لا, لا دعني يا رجل العاق. لن أدعك يا قتامة حتى أرد. يا قغطي لست قتامة لست قتامة بل بل نور الدين داهو يا خالد فقد أسلم داه من أن انا من قبل سلمة بنت المرادي جئت أصحب نور الدين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نور الدين أجننت يا فتى هذا هو اسمه الجديد لقد عثر عليه ليلة الخندق فاقد الوعي فعرفته سلمة وخلعت عليه هذا الاسم الجديد اذا قل لي اين سيف حمزه لا اعرف سأقتلك ان لم تعيده الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك دعه يدخل اذا انتظر هنا يا فتاه هيا هي هي هي هيا يا نور الدين رسول الله اي نور ينبعث من محياك فيملأ جوانحي اي روح نقيه تتخلل روحي فتحيلني الى جسم اثيري لا يكاد يحس موقع قدميه اشهد ان لا اله الا الله وانك يا محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ماذا دار رجل؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه يرتجف فإنه ينفذ عن نفسه آثام ماضيه اذا فلقد تذكر ماضيه؟ ليتني لم أذكر ليتني لم أذكر ليتني مت قبل أن اذكره يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عليك فالإسلام يجب ما قبله الحمد لله الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وان محمدا رسول الله نور الدين أين سيف حمزة سيف حمزة حمزة بن عبد المطلب نعم هو في داري أخبئه في مكان حصين إذن هيا نذهب معا فلن أعود إلا به إلى أين أنت ذاهب معه يا خالد إلى داره داره إنه يعيش منذ أسره في حانة اليهودي الذي اشتراه أي يهودي هذا يا نور الدين يهودي لا ادري ماذا دهاك يا نور الدين إنك تبدو وكانك لا تعرفني نعم لست اعرفك ويلي ماذا ده الرجل يا خالد والله اني لفي حيره من امره في البدايه تجاهل اسمه الحقيقي ثم تذكره وهو في حضره النبي صلى الله عليه وسلم والان يعود الى عدائه اين الحانه يا رجل ايه حانه يا خالد تعال تعال يا خالد سأصحبك إليها. سلمة ابنة المرادي من ذا الذي أتى بك إلى هنا؟ قد أخبرني أبوك أنه قتلك ودفنك في غفار الحمد لله أنك على قيد الحياة الحمد لله نور الدين ماذا دهاك؟ ماذا دها الرجل؟ ماذا دهاه يا خالد؟ هل عاد إلى وعي؟ هل عاد إلى سيرته الأولى؟ قد عاد إلى وعيه لكنه لن يعود إلى سيرته الأولى فلقد تطهرت نفسه نور الدين الم نتفق على الزواج؟ ألم تعدني أن تشهر إسلامك كي نتزوج على سنة الله ورسوله سلمى إنني أحبك حبا لا غنى لحياتي عنه سأتزوجك حتى لو وقف العالم كله دوننا أحقا يا نور الدين والله لو حال بيننا كفار قريش لقتلتهم واحدا واحدا <تصفيق> وأبي يا نور الدين أقتله أيرا <تصفيق> لا أعني الا يحضر أبي زواجنا <تصفيق> وحضره إليك موثقا <تصفيق> لا زال يخلط بين شخصين آه جموح قتامة وإيمان نور الدين أين سيف حمزة يا رجل تكلم لا تضربني هكذا يا خالد وأنا اعزل <تصفيق> فإن لم تكن أعزل فماذا كنت تفعل والله وحق رسول الله صلى الله عليه وسلم لن أرفع يدا ولا أشهر سيفا في وجه مسلم إذن هيا هيا أحضر سيف حمزة قلت لك إنه في داري في غفار نعم أراد الله أن يحفظه لئلا يقع في حوزة مشرك فيشهره في وجه مسلم هيا هيا يا خالد إلى أين تعيرني جوادا فلسوف أرحل اليوم إلى غفار ولن أعود إلا بهما معا سيف حمزه والمرادي والد سلمة صحبتك السلامة يا نور الدين سابقة لم تشهدها مدينة رسول الله يا سلمة أية سابقة يا قتامة عفوا يا نور الدين محبان من غفار كتب الله لهما أن يتزوجا ويقيم عرسهما في مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي حضرته لله الحمد والشكر أصبحت زوجتي على سنة الله ورسوله يا سلمة يا <تصفيق> لكم تعذبت وشقيت لأجلك يا قتامة، ولكم سعدت ورديت بجوارك يا نور الدين. لا أفهم أراك تخلطين بين الاسمين. نعم، رغم بعد المسافة بينهما، ورغم بعد الزمن. رباه كم تجلت قدرتك في خلقنا حتى صار الماضي والحاضر يمتزجان. وينحصران في مسافة أضيق من سمك شعره وصار الزمن بطوله وكلكله أوهن من نقطة ماء في بحر فهل يمكن للزمن كله للماضي كله للأبد كله أن يطبع أرى في لحظة واحدة أية قدرة خارقة تلك وأية عظمة واقتدار سبحانك اللهم سبحانك اللهم أي حديث ساحر جرى على لسانك يا سلمة خبريني بربك كيف مزجتي بين الاسمين كنت أحبك حين كنت قتامة الباغي فأحشق فيك شيئا غامضا لا أفهم وحين أشرق نور الحق في نفسي أشفقت عليك وراودني الشيء الغامض الذي لا أفهمه، فإذا بي أحسه في ومضات النجوم ولألأت القمر كلما سهرت الليلة أناجيك فيها فلا أجدك إلا سحابة قاتمة تكلل الضياء ولا تحجبه فأحمد الله أني سأجدك فإذا ومضات النجوم كأنها رقرقة دموع ترثيك فيا لها في عليك كلما وجدتك سادرا في غيك سلمة إنك لا تحزنينني على نفسي والله لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبرني أن الإسلام يجب ما قبله لأحرقت جسم هذا حرقا لكن الله كأنما استجاب لروح تخفق مسبحة بسم كل غداة وعشي فإذا بحبيبي يعود إلي كما أراد الله له أن يعود اجعل ما بين الماضي والحاضر في نفسه سدا وباعد بين مسافتيهما فإذا بنور الدين لا يعرف قتاما الحمد لله ولقد نظرت نفسي لله فوالله لن يفوتني بعد اليوم جهاد في سبيل الله سأجاهد بسيف حمزة بن عبد المطلب ساجاهد جهادين في يوم لقتامه ويوم لنور الدين كنتم مع فارس الخندق الهندسه الاذاعيه سيد كامل وهشام عبد السلام فارس الخندق كتبها دكتور جلال البحطيتي والى اللقاء مع سهره اخرى كمال سرحان